112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. والسماء ذات البروج 114. واليوم المورود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود 114. النار ذات الوقود 115. إذ هم عليها قرود 116. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 112. <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 113. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 114. ذلك الفوز الكبير 115. إن بطش ربك لشديد 116. إنه هو يبدئ ويعيد 117. وهو الغفور الودود 118. المجيد 119. فعال لما يريد 110. هل أتاك حديث الجنود 111. فرعون وثمود 112. بل الذين كفروا في تكذيب والله من